وَلَمْ يَرَوُوا أَنَّ خَلَقُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا الْعَامَ الْعَامَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلَنَّهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَلَافِعَ وَمَجَالِبَ وَفَلا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن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 فقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحى الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون